بسم الله الرحمن الرحيم كل لا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كل انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كل انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون